طيب يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى وآله وصحبه وسلم أما بعد إن شاء الله تعالى نكمل الكلام حول كتاب شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن سابت رحمه الله وهذا كتاب قيم عظيم في بابه جمع فيه الإمام الخطيب رحمه الله فصولا في شرف حملت هذا العلم والفن والرد على أهل البدع والأهواء الذين جعلوا يطعنون في أئمة هذا الشأن وينتخصون من أهل الحديث والأثر فبين بذلك شرفهم ورفعتهم وقدرهم وجاء بالأسانيد الثابتة التي تؤيد كلامهم فهو كتاب بإسانيد كتاب بأسانيد وهذا كان عهد أهل الحديث خديما ما يصنفون كتابا إلا كان كتابا مسندا أخبرنا وحدثنا وأنبأنا وما أشبه هذه الأدوات تكلمته في المرتين الماضيتين عن الحديث الأول والحديث الثاني من هذا الكتاب. وهي إن شاء الله تعالى يعني أحاديث يعني نفّك الفاضه فقط لأنها يعني يسيرة وظاهرة وواضحة ويصير على من يستره الله عليه وإنما تعتبر هذه قراءة ومدرسة بيننا إن شاء الله عز وجل فقال الإمام أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن ثابت رحمه الله الخطيب البغدادي أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى ابن عبد العزيز البزار بهمذان قال حدثنا عبيد الله بن سعيد القاضي ببروجرد ببروجرد ببروجرد قال حدثنا عبد الله بن يوهب الحافظ الدينوري, الدينوري قال حدثنا يزيد بن أخزم قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال قال سفيان الثوري رحمه الله وسفيان الثوري أحد أئمة الحديث والفقه واسمه سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع الثوري رحمه الله أحد الحفاظ وكان فقيها وكان له مذهبا ولكن لم ينتشر ولم يحمله أصحابه فاندثر ويظهر ذلك في مصنفاته أو مصنفات غيره بذكر كلامه فيه وهو توفي عام 61 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وروى عنه أكثر من 600 شيخ روى عنه أكثر من 600 شيخ وروى عنه هو ابن عيينة وابو حنيفة والاوزاعي وابو داود طياليسي وخلق لا يحصون. فكان فقيها نزاهدا محدثا ورعا وصوليا وله عقيدة صحيحة ثابتة كما ذكر ذلك الامام الللكاء في كتابه السنة وعقيدة يعني أحرضي أخواني على قراءة هذه العقيدة الجيدة له التي يعني في دراستها الفوائد الجمة في صنة للإمام للكاء فقال قال سفيان الثوري إنما الدين بالآثار ليس بالرأيه إنما الدين بالآثار ليس بالرأيه إنما الدين بالآثار ليس بالرأي وهذا نقله التلميذ الثوري رحمه الله أبي عبد الرحمن الخريبي عبد الله بن داود بن عامر وهو أحد الحفاظ أيضا. كان من تلاميذ الثوري، رحمه الله. فنقل عنه ذلك كما في تذكره الحفاظ وسير أعلام النبلاء وذكر ذلك المزي في تهذيب الكمال. فقال إنما الدين بالآثار ليس بالرأي ثلاثة، وهذا لأهمية هذا الأمر وخطره. ولسفيان بن, عيي و... ولسفيان بن الثوري رحمه الله كلام كثير في هذا الأمر لأنه عاصر هذه الفترة التي كانت فترة ظاهرة بالعلم والأسانيد ورحلة في طلب الحديث وتدوين السنة ودخل وقتها الأعاجم والذين كانوا يظنون أنهم يحسنون الصنع كالمنافقين والكذابين والوضاعين وما أشبه ذلك وظهر أيضا الذين كانوا ينفون السنة ويأخذون بالرأي فبين بذلك أنه لا بد في اتباعنا بالآثار ليس بالرأي لا بد أن نتبع الأثر والآثار كل ما جاءنا ممن سبقنا صحيح أثر وهو كما قال بعض أهل العلم أنه كالخبر وكالحديث وهوهما أو هم مترادفون لأننا كما قال الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله كما في نزهة النظر الخبر مرادف للحديث الخبر مرادف للحديث وقال بعضهم أن الآثار أو الأثر مرادف للخبر وقال بعضهم أن الأثر يندرج تحت الخبر والخبر أعم فبعضهم ساوى وبعضهم فرق. والأصل فيه أنه يشمل أقوال السلف رضوان الله عليهم وهم نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. فإنما الدين بالآثار ليس بالرأي عندما الدين بالآثار ليس بالرأي هناك من انتهج نهجا وقال بأخذ رأيه ورد الأحاديث الصحيحة ومنهم من قال اجتهدوا برأيي ولا ااخذ بالاخبار او بخبر الاحاد هناك كثير الذين عدوا خبر الاحاد واخذوا بارائهم من هذه ايضا فالدين ليس بالرأي وانما يؤخذ. بسلف من كان قبلنا بسلف من كان قبلنا ثم قال رحمه الله الخطيب رحمه الله أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد ابن بركان الفوي بالبصرة قال حدثنا ابو علي الحسن بن محمد بن عثمان ابن عثمان الفسوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الفضل بن زياد قال سألت ابا عبد الله يعني احمد بن حنبل امام اهل السنة امام اهل السنة في عصره وناصر الاسلام الحافظ الحجة المحدث الفقي صاحب المذهب الحنبلي وقاهر البدعة هو إمام زمانه وتوفي رحمه الله عام 41 ومئتين وفضائله ومناقبه أكثر مما تحصر أو من أن تحصر ذكر عن الإمام الكرابيسي والكرابيسي هو الحسين بن علي بن يزيد أبو علي الكرابيسي قال فيه الخطيب البغدادي رحمه الله كان فهما عالما وله تصانيف كثيرة في الفقه والأصول تدل على حسن فهمه وغزارة علمه ولكن الإمام أحمد رحمه الله تكلم فيه بسبب مسألة اللفظ بالقرآن وكان هو أي القرابي الكرابيس يتكلم في أحمد فتجنب الناس الأخذ عنه بسبب هذا والإمام أحمد كان يبدعه الإمام أحمد كان يبدعه وقال الامام يحيى بن معين فيه اي في الكرابيسي لما بلغه ان انه يتكلم في فيه الامام احمد او لما بلغه انه يتكلم في الامام احمد ما احواجه ان يضرب فقال ومن حسين الكرابيسي لعنه الله انما يتكلم في الناس اشكالهم ينطل ان ينزل حسين وارتفع احمد وهذا ذكره الإمام الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد فهذا ينقل عنه ويقول وما أظهر فاكلح وجهه ثم قال إنما جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها تركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وأقبلوا على هذه الكتب ويذكر من حاله ويبين أن الذين تبعوه واتبعوا مصنفاته ضلوا وتركوا آثار الرسول صلى الله عليه وسلم والإمام بدعه مع ما ذكر من علمه في الفقه والأصول لكن المنهج ليس صحيحا فخالف الإمام في اللفظ بالقرآن وفي مسائل أخرى حقائدية فبدعه الإمام أحمد رحمه الله وقال ما أحوجه أن يضرب وذكر أن ما جاء بلاؤهم في هذه الكتب التي وضعوها إلا بتركهم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر بمتابعة السنة فرض فقال تركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأقبلوا على هذه الكتب هذا بينه الخطيب بغداري بتفصيل في تاريخ بغداد فلما تركوا هذه الآثار أظهروا البدع وتكلم فيهم وكان حقا أن يظهر عليهم هذا فوجب على من كان كذلك أو من كان على هذه الهيئة ألا يجالس ولا يعاون ولا يسار عليه ولا يبقى عليه لأنه ترك آثار الرسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع أهواءه فهذا أتعلم أتعلم من الإمام أحمد رحمه الله الذي كان قامعا للبدعة في عصره ويشد على ذلك ثم قال الخطيب البغدادي رحمه الله قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله بن محمد الحنائي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد قال, قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال سامعت مالكا بن أنس يقول سن الرسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل واستكمانا لطاعة الله وقوة على دين الله من عمل بها ومن مهتد ومن استنصر بها منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى هذا كلام من الإمام مالك بن أنس أصبح رحمه الله إمام دار الهجرة إمام جليل عظيم ولا يسع المجال لأن تكلم عن ترجمته لأنها تطول في أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي أدبه مع حديثه وفي أدبه في مجالسه وأحواله مع طلابه وعلمه وقدره رحمه الله رحمة واسعة قال الإمام مالك رحمه الله سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا وولاة الأمر بعده سنن سنة أي جعل لنا طريقا لأن السنة هي الطريق إما سنة حسنة أو سنة سيئة إما سنة يعني السنة تنقسم إلى إما سنة حسنة طريق حسن أو سنة سيئة طريق سيئ والنبي صلى الله عليه وسلم يسن لأمته سنن حسنة بخلاف سنن الشيطان وطرقه فالنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا وولاة الأمر من بعده أي الخلفاء ومن كان يتولى المؤمنين من ولاة الأمر سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله كل من يأخذ بها ويتابعها ويعمل بها ويسير عليها تصديق لكتاب الله تصديق لكتاب الله تقول الله تبارك تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فالذي أخذ بهذا يصدق كتاب الله تبارك وتعالى ويستكمل طاعته لأن طاعة الله من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أي أن الله تبارك وتعالى فرض طاعة الرسول على العباد وبأن هذه الطاعة من طاعة الله عز وجل من يطيع الرسول فقد أطاع الله وفي الحديث حديث العرباض بن سارية لما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من يعيش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنن الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ فهذه سنن فقال هل بها تصديق لكتاب الله عز وجل؟ واستكمالا لطاعة الله وقوة على دين الله وقوة على دين الله لأنك لو فعلت الطاعات وانتهيت عن المعاصي والمنهيات كان هناك قوة إيمانية وتكون قادرا على إتمام هذا الدين بخلاف الضعفاء اصحاب القلوب الضعيفة نهيك عن اصحاب القلوب الميتة نص الله السلام من عمل بها مهتد الذي يعمل بهذا هو المهتد الذي هداه الله كما قال الله عز وجل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وأيضا الذي يريد الله به خيرا ويهديه ويوفقه للخير لابد أن يحاول مع نفسه في ذلك إن طاعة الرسول وطاعة النبي وولاة الأمر فقال رحمه الله من عمل بها مهتد ومن استنصر بها منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى فبين رحمه الله أن الذي يتبع أهواءه ويتبع غير هذه السنن فهذا غير سبيل المؤمنين وقد ولاه الله ما تولى ولاه الله ما تولى فليحذر الذي يخالف ذلك أن تصيبه فتنة كما قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقول الإمام مالك رواه الإمام عبد الله بن أحمد في السنة عن أبيه وأيضاً رواه أبو نعيم في الحيلية وللكاء في السنة والأجر في الشريعة وغيرهم وذكره أيضاً ابن عبد البر في جامع بين العلم وفضله وسير أعلام النبلاء وغيرها من الكتب ثم قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقوب الأصن قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قال أخبرني أبو أبي قال سمعت الأوزعي يقول والإمام الأوزعي ما هو الإمام الأوزعي ما له من علم ورفعة وهو الإمام عبد الرحمن ابن محمد أبو عمرو الأوزعي أطلق عليه شيخ الإسلام معالم أهل الشام وكان يسكن محلة الأوزع أو الأوزاع بدمشق ثم انتقل إلى بيروت ومات, في ومات بها وتوفي رحمه الله سنة سبع وخمسين ومئة من الهجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حدث عن عطاء ابن أبي رباح والزهري وعن يحيى ابن أبي كثير وشعب والثوري وابن المبارك وخلق كثير وكان كثير العلم والفقه والحديث وكان حجة في الحديث وكان له مذهب مشهور مستقل عمل به فقهاء الشام مدة وفقهاء الأندلس ثم اندثر ثم اندثر فقال رحمه الله عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم هذه كلمات يعني تحفر بالذهب وتكتب به يعني بماء الذهب الخالص يقول رحمه الله عليك بآثار من, من سلف هذا يعني قول من قال من قبله الإمام أحمد وإمام مالك وإمام سفيان وغيرهم كلهم يقولون بهذا القول عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس لأن العبرة هنا ليست بالنظر إلى الناس لأننا لو جعلنا قياسا بين الناس ضباع الدين وإنما كما قال سفيان الثوري رحمه الله فيما أذكر عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي تعرض عليه الأعمال فإن عملك يعرض على النبي وليس يعرض على الناس فإن رفضك الناس وأنت تقر بأن هذا العمل على آثار السلف فلا يضرك شيء فالأمر باتباع السلف مهما يكن من شيء فعليك بآثار من سلف من سلفنا الصالح الصحابة والتابعين ومن تبعهم. وفي ذلك والأولى بالاتباع القرون الأول التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهناك رواية أيضا خير ال... خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهناك رواية خير القرون قر عليك بأثار من سلف إن رفضك الناس وإياك ورأي الرجال فكان كثير من الناس يأخذون رأي الرجال ولو عرض عليهم الأحاديث عرضت عليهم الأحاديث لا يأخذون بها ويفضلون رأي الرجال في قولهم أو في قول عمر أما أذكر عمر بن خطاب رضي الله عنه أو أو لا ما أذكر أحد السلف رضو الله عليه كان يقول أقول لكم قال رسول الله تقولون لي قال أبو بكر وأمر وغيرهم من الذين لا يعني يقتفون أثر من كان قبلهم ويتبعون ما تشابه ويتبعون ما يهوى لهم فهذا فيه مفسدة فعليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه بالقول وهناك من المفتدعة الذين يزخرفون كلامهم بالقول وتظنهم أنهم على خير وأنهم في سلامة وأنهم على الحق يزغرفون لك القول بأقوالهم وليس من أقوال السلف تجد أن كلامهم ليس لهم سلف فيه وإنما يريدون بذلك عرضا من الدنيا أو شيئا زائلا وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم فهذا تحذير من هؤلاء الأئمة العظماء على عدم الانقياد لأخوال الرجال وعدم السير عليها إلا ما كان موافقا للسلفنا الصالح رضوان الله عليهم وفي هذا تحذير من أهل البدع والأهواء الذين يزخرفون للأمة كلامهم حتى يخرجوهم من سلفيتهم. فكثير من الأحزاب والجماعات الفاسدة التي ظهرت يزخرفون بالقول ويحمسون الناس ويظنون أنهم بذلك يجعلوهم ينقادون إليهم بأمور كثيرة يزخرفون هذا القول بأمور كثيرة خروج وفوضى وما أشبه ذلك وما أشبه هذه الأمور فهذه الأمور تنتهي وأنت إذا وافقت السلف تسير على طريق مستقيم لا تنحرف عنهم لأنك ثابت في مكانك وتنقاد إلى ما كان عليه السلف من أمور ثم قال رحمه الله الخطيب البغدادي قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أحمد بن حسين صاحب القهوي قال سمعت يزيد بن زريع رحمه الله يقول يزيد بن زريع أبو معاوية رحمه الله كان نحفظ ثقة ثبت كما عنه ورحمه الله مات أو توفي في عام 82 ومئة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ووثقه أحمد بن معين والقطان وأبو حاتم كما ذكر ذلك الحافظ في تهذيب التهذيب وأبي حاتم في الجرح والتعديل والتعدين وأخذ أو حدث عنه ابن مبارك وابن مهدي وعبدان وعبد الأعلى والقعنبي ويحيى بن يحيى النيسابوري يسابوري ومسدد المديني وغيرهم وروى عنه شعب والثوري ومعمر ابن راشد وهشام الدستواء وحسين المعلم وغيرهم فكان إماما كبيرا قال رحمه الله أصحاب الرأي أعداء للسنة أو أعداء السنة أصحاب الرأي أعداء السنة فما تجد رجلا تكلم برأيه إلا وهو عدو للسنة كما يظهر منذ العصور الأول إلى يومنا هذا ونحن نرى هؤلاء الذين يعادون السنة ويحاربونها ولا يحترمونها ولا يحب ولا يحترمون أهلها فيقدمون الرأي على الدليل ويقدمون العقل على الدليل ولا يقدمون صوصا ولا الأحاديث الصحيحة. من منهم يتبع ذلك فهو عدو للسنة هو عدو للسنة ثم ذكر ابو بكر رحمه الله قال معلقا على هذا ولو أن صاحب الرأي المذموم شغل نفسه بما ينفعه من العلوم وطلب سنن رسول رب العالمين واقتفى آثار الفقهاء والمحدثين لوجد في ذلك ما يغنيه عما سواه واقتفى بالأثر عن رأيه الذي رآه لأدنى الحديث يشتمل على معرفة أصول التوحيد وبيان ما جاء من وجوه الوعد والوعيد وصفات رب العالمين تعالى تعالى عن مقالات الملحدين والإخبار عن صفات جنة والنار وما أعد الله تعالى فيما للمتقين والفجار، وما خلق الله في الأراضين والسماوات من صنوف العجائب وعظيم الآيات وذكر الملائكة المقربين ونعت الصافين المسبحين ونعت الصافين والمسبحين وفي الحديث قصص الأنبياء أخبار الزهاد والأولياء. ومواعظ البلغاء وكلام الفقهاء وسير بلوك العرب والعجم وأقاصيص المتقدمين من الأمم وشرح مغازي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسرياه وجمل أحكامه وقضاياه وخطبه وعظاته وأعلامه ومعجزاته وعدة أزواجه وأولاده وأصهاره وأصحابه وذكر فضائلهم وما ومآثرهم وشرح أخبارهم ومناقبهم ومبلغ أعمارهم وبيان أنسابهم وفيه تفسير القرآن العظيم وما فيه من النبأ وذكر الحكيم وأقاويل الصحابة في الأحكام المحفوظة عنهم وتسمية من ذهب إلى قول كل واحد منهم من الآئمة الخالفين والفقهاء المجتهدين هذا قول الإمام أبو بكر رحمه الله يبين معلقا على قول الإمام ابن زريح أبو معاوية أصحاب رأي أعداء الحديث أو أعداء السنة أن السنة هي الحديث وهذا بخلاف ما زعمه الفقهاء من أن السنة مخالفة للحديث فهو يبين أن الذي يتكلم برأيه يغنيه الحديث عن ذلك وبين تفصيلا ما يوجد في الحديث من أمور من بيان أصول التوحيد أولن والنار والوعد والوعيد وصفات رب العالمين وخلق الله أو خلق السماوات والأراضين وعظيم الآيات وقصص من كان قبلنا وشرح المغازي والسرايا والأنساب وتفسير القرآن وغير ذلك فذكر أمورا كثيرة فالذي يريد أن يشغل نفسه فليشغل نفسه بهذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو نعم العلم حتى قال رحمه الله أي أبو بكر وقد جعل الله تعالى أهله أركان الشريعة وهدم بهم كل بلعة شنيعة فهم أمناء الله من خيقته والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وغمته والمجتهدون في حفظ ملته أنوارهم زاهرة وفضائلهم سائرة وآياتهم باهرة ومذاهبهم ظاهرة وحججهم قاهرة وكل فئة تتحيز إلى هوا ترجع إليه أو تستحسن رأيا أو تستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم والرسول فئته فئتهم وليه نسبتهم لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء يقبل منهم ما روا ما رووا عن الرسول يقبل منهم ما رووا عن الرسول وهم المامونون عليه والعدول حفظه وهم المامونون عليه والعدول حفظه الدين وخزانته وأوعيته العلم وحملته إذا اختلف في حديث اذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع فما حكموا به فهو المقبول فهو المقبول المسموع ومنهم كل عالم فقيه وإمام رفيع نبيه وزاهد في قبيلة ومخصوص بفضيلة وقارئ متقن وخطيب محسن وهم الجمهور العظيم وسبيلهم السبيل المستقيم وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاثر من كادهم قصمه الله ومن عاندهم خذ لهم الله لا يضرهم من خذ لهم ولا يفلح من اعتزلهم المحتاض دينه إلى إرشادهم فقير وبصر, وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير وإن الله على نصرهم لقدير فهذا كلام أبو بكر رحمه الله فأقن على هذا الأمر وقول ابن زريع أصحاب الرأي أعداء السنة وأهل الحديث ما لفضهم وشرفهم وعلو مكانتهم ما لا يخف على أحد من المسلمين فمن أبغضهم أو كرههم أو أذاهم ما أشبه ذلك من الأمور التي فيها تضيق عليهم أو, ما أو غير ذلك هم أعداء لهم وهم متدعة فمن طعن في أهل الحديث فهو مبتدع لأنه خالف ما كان عليه السلف الله عليهم وهم أصحاب الحديث باعتقادهم من فلابد لكل مسلم أن يكون بصيرا أعيا سائرا على ما هو عليه من منهج ربما يخل به وأوقاه في الضلال وفي الهوية فلابد اتباع السنة السير على ما كان عليه نبي الأمة وصابته الأكرام الكرام الأشراف رضي الله عنهم أجمعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين ينظر إليهم وإلى مناجهم وإلى معاملتهم إلى دعوتهم يقتفي ونقتفي أثرهم وننتهج نهجهم فأصحاب الحديث هم خاصة النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله نكون منهم ان شاء الله تعالى سنؤجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال طائفة من أمتي على الحظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة ومع ذلك ان شاء الله تعالى المرة القادمة برق الله فيكم وشكر الله لكم هذا الحضور وأرجو أن أكون يعني أفدتكم بشيء ونسأل الله أن يجعل هذا المجلس عامرا مقبولا فيه خير إن شاء الله وأن يغفر لنا ولكم نتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا العلم النافع والعلم الصالح وأن يرزقنا مداومة السير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأن يوفقنا لمنهج الكتاب والسنة قائمين به لا نفترق أبدا. اللهم رب العالمين، لارك الله فيكم سبحان الله وبحمدك شهد الليله لا إله إلا استغفرك واتوب. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.